بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرآ تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْذَلَنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تأقلون. نحن نقص عليك أحسن القصوص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن, وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لعبي يا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 الشيطان للناس ثاني عدوهم مبين واكذلك يكتب ربك ويعلمك من التاويل الاحاظي ويعطيك منعته عليك وعانا ان يقوب كما كما اتمها اما من قبل ابويين واثاق ان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 ونحن أصوى إن أبانان في ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرعوا أرضا يخل لكم واجهوا أبيكم وتكونوا من بديخ من قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابات الجب يلتقطه يلتقطه بعض السجارة إن كنتم قَالُوا يَا أَبَانَا مَانَكَ لَا تَامَنُونَا عَنَا يُوزُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي يحزنني أن تذابوا به وأخاف أن يأكله الزيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن ونحن أصبت لنا إذا لخاسرون لَم إَّا ذَابُ بِهِ وَأَجَمَاءُونأَ ي جَأَنوه فيِي ريَابَةٍ الجُبَّ وَأَوْ عنَاِهِينَةُ نَبِّ أََّهُم بِأَبْرِهِ مَا فَوَهُم لَا يَشْعُرون وَجَأُون أباهم عشاء يبكون قالوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَنَهُ الْذِيبِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَنَا قَمِيْصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَنْ سَوَنَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَآنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاحَتْ سَجَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدًا فَأَدَلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى يَهَذَا غُنَى وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَسَرَو بِثَمَنٍ بخث دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمؤته اكرمي مسوء وعسى عسى أن ينفعنا وَنَتَقِزُهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنَ التَّأْوِيلِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلمون. وَلَمَّا bala vatu damu حُكْمًا وَعِلْمًا wa alma wakazaani kana zazilmos waban wanda tuntiwa fi baiti a a nasiwa قال ما آذى الله إنه ربي أحسن مسواه إنه لا يفلع الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وافتبق الباب وقدت قميصه من دبل وحلف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب نليم قال هي رادتني عن نفسي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 وهو من الصادقين فلما رئي قمي صوقت من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن أظيم يوسف أعرض عن واستغفرني لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاء نفسه تراود فتاء نفسه قد شغفها حبا обучение إ danada ha fiwalalimmbobi فemmasmi abimakkriin asanati lein na wa aatala on na mutaka a wa akullla wa نافقينه وقاد تخرج عليهم فلما راينه اكبلناه وقطعنا ايديهن وقلنا عسى الله ما فابصروا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي لبتنني فيه ولقد روتته عن نفسه فاستصم وَلَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لا وَلَا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّي السِّجَنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَ لِي إِلَيِّ وَإِلَّا, وإلا تَصْرِفْ كَيْدَهُمَّ أَصْرُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِنِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ فَصَوَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ وَالثَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ من بعد ما رأوا ناياتي لا يفجننه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قول أعدوما إني أدني أعصد خمرا وَقَالَ لَا خَرُّ إِنِّي أَرْنِي يَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي قِبَذًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قولَ لَا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُ لِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبَلَ أَن يَاتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بناخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسعاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلكم مِن فضل الله علينا وانا الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صايبين ثجناء رباب متفرقون خيرن من الله الواحد ما تَبُدونَُ مِن دُِي إِلاا سمم سََّييتُموهَا سَّيتُموههاَا أَتُم وَآبَ أُقَُّأَ زَل اللهَّ وَ بِمِنْ سُنَ إن الحكم إلا للناه أمر حلا حل تبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاعبي السجن أم ما اعدكما فيسقي ربه خمرًا واملاخ وفر فيصب فتكون الطير من رث قضيا عمرو اللذيذ في تستفتيان وقال للنفير ان انه ناغ منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فهبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أدل سبع بقرات سمان Ya kondoron na sebe unjafunwa sebe a sun bohoddowa o xa ya bins Ya aju mana uuwaftuni firo i ya أضاف أحلام وما نحن بتاوين الأحلام بعالمين وقال الذين شاملوا ما ودك وبعد أمةنا أنبئكم بتاوينه فأرسلون يوسف اجوى اصل ضيق افتنا في سبع بقرات ثمان يكلهم يكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي لان يرجئ انا الناس ان لهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما عصدتم فذروا في سنبني إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد زمانك سبع شداد ويا كن ما قدمتم يا كن ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك آم فيه يغوث الناس وفيه يحصرون وقال الملك اوتوني بك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما رسوة التي خطعن أيديهم إن ربي بكيدهن أليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا آشر الله ما علمنا علي وَإِنَّ تَمْرَأَةَ الْعَزِيزِ لَنَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَرَاهُ وَدَّهُ أَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَخُنُهُ بِغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ لَا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الملك توني بي أستخلصه لنفسي فَهَمَّ مَا كَلَّمَهُ قَوْلَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ كَذَلِكَ أَنِي عَن أَخٍ وَثَائِنٍ نَرْضِئُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ ان يوسف في الارض يتبوا من حيث يشاء نصيب برحمتنا منن شاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخْلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ مُقْوَمَاتُونِي بِعَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ Alah t'aral an yaufi lkeil wana khairul munzi lihn Fa in lam t'atuni bih fala kain lakum handi wala taqrabun Kualu senura vidu anhu abahu Wakoon ni fitnyatin ja’annu bibo a taon fide ahim la alla ya aarifuuna ha iza kwana إنا أبيم قول ويا أبد أم نعمنا الكينوف أرث المعانا فأرث المعانا أقانا له لافيضون وَلاَ هَامَ لَكُمْ عَلَيَّ اِلاَّ كَمَا اَمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِي مِن قَبْل فَاللهُ خَيْرُ الْحَفَظَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ ولما فتعوا متاءهم وجدوا بضاعتهم ردة لهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعين ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتوا لماثقا وَا إِلٰتَ تَن نِ بِهَ اِن لَا اِن يُحَاطُ بِكُم فَلَمَّا اَتَوْا مُوْثِقَهُ قُرْا نَ وَا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 وعلي فليتوكل المتوكلون ولم ماذا خنوا من حيث أوروا ومن أبوهم ما كان يغني عنهم من الضر من السيئين إلا إِلَّا عَازَتَ فِي نَفْيِ يَعْقُوبَ قَبْضٌ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوُوا إِلَيْهِ أَخَاهُ ۚ قَالُوا إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما جهزهم بجاز جعل الثقواية جعل الثقواية في رحل أخي ثم أذن موزن ثم أذن موزن نجيتها العيل إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم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 قَالُوا تَرَوْنَ قَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا فَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُكُمْ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ هو لون جفاءه ما وجد في روحي فهو جفاءه كفان كان جفاءه واني مين فبذ ابي اوين يتق وبنوعاء يقيس ثم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 قالوا إن يفرق فقد سرق أخوه من قبل فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر من كانوا والله أعلم بما تصفون وقالوا يا اجوال عزيز انذغ ابا شيخا كبيرا فخذ عدنا فخذ عدنا مكانه ان ذاك من المحسنين وَلَمَّا آذَى الظَّالِمُونَ مَا نَأْخُذُ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا آعِدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَرَهُمْ مَفْتَئَ أَثُومٌ إِخْوَانٌ ظُلْكَاوَ وَلَكَ بِيْرُهُ ألم تعلموا أن أباكم قد غض عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبر على الله حتى يازن لي أبي أو يحكم الله ليه Wa wa الْحَاكِمِينَ ha Yoroji u da ai kufakuulu ya abana e naabana ka farokwa, Wamasidaa la bi ma alimna wama Was ai yan kwanya tanti ku na fiiya wala iira lati akwabalana fia wa in na fude ku O dabansamu wanat na komo a foson عَفَا اللَّهُ عَنَّا يَأْتِي نِبَهُمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقُلْ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظيم قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُونَ وَصُبَ حَتَّى تَكُونَ حَوَضَنَ وَتَكُونَ مِنَ الْهَارِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَثِّي وَحُسْيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا نَا تَعْلَمُونَ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا, ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا الخوم الكافرون فَلَمَّا دَخْلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّوَا الْعَزِيِّذُ وَاسْفَنَا وَأَلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُذَجٍّهِ فَأَوْفِلَا نَلْكِيْنَا وَتَصْوَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجَزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل ألمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم شاهدون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهافى أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخواطئين قال لا تسريب عميكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرعيمين اذهبوا بقميص يافا فألقوه على وجهه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين Lamma fauqo wat le iido qala abu homo en nila aji duuri ayotufa laula atufan duun Hoonu tawohe فَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَنَا مَقٌّ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خوطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطل السماوات والأرض أن توركي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأرعقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نعيه إليك وما كنت لديه إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو عرصت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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَاتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبعان الله وما أنا من المشركين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 ولدار داخل تخوير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استعيأث أس الرسل وونوا أنهم قد كذبوا جاءهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننزي من نساء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان فِي قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون